بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او ام قسم قليلا اوجد عليه وارتل القران ترتيلا ان نشنلقي عليك قولا ثقيلا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 لا اله الا هو اتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا وزرني والكاذبين اول النعمه وما علمهم قليلا ان لَدَيْنَا أَنكَ لَوْ جَعَلْنَاكَ جَهِيما وَقَعاما ذَا غُفْتٍ وَعَبابا أَلِيمًا يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا إِن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 فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا السَّمَاءُ مُنفَطِرٌ من بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا إِنَّ هَذَا إِلَّا تَذْكِرَةٌ كَانَ شَاهِدًا اتَّقِ فَا إِلَى رَبِّهِ شَبِيلَا